وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ لِنُلَائِيَ تَظَاهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَانِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ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 وذكر الله كثيراً وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعْدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إلَّا إِيمَانٌ وَتَسْلِيمَ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 يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتم تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا وان كنتم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 يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا وَمَن يَقُнут مِن كُلٍ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا نُؤْتِهَا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدَنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يا نسا ان نبي لست انك احد من النساء ان اتقيت ان اتقيت فلا تخضعن بالقون فيطمع الذي في قلبه مرض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 ليذهب عنك الرجس أهل البيت ويطهيركم تطهيراً وذكرنا ما يتلأ في بيوتكم من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفاً خبيراً إن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 وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أي يكون لهم الخيار أي يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا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 فَلَمَّا قَضَى زِيدٌ مِنْهَا وَطَرَنَ زَوَجْنَاكَهَا زَوَجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَقُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرْجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ حَرْجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرَأَ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 وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَى أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ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 وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَانِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَنَّ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 ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا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 ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحي من الحق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 أبناء ولا بناء ولا نسائهم ولا ما ملكت أيمانهم واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على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 سَنَفْلَا يُؤْذِينَا وَكَانَ اللَّهُ وَفُورَ الرَّحِيمِ لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَغَيْر يَنكَبُ عَنْكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا